وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَنَكُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَا سَتَنِي فَ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 وَحَمَلَتْ سَنها حَملا خفيفا فمرت به فلما مس اسقل الدعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين َلََّا آتَغُمَا فَادِ عَنْ جَعَلَ لَهُ تُرَكَ أَفِيمَا آتَغُمَا فَتَعَلَغُ الضَغُ وَعََّ يشرفون ما لا يخلق شيئا وهم وَلَا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تزعوهم إلى الهدى لا فَاعْبُدُوا ٱللَّهَ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ قَٰمِتُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِفَاتٌ أَمْ ثَٰنُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ ادْعُوا لَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَضْرِبُونَ بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون